الله على نصر لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصلاع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا يصرن الله ما يصر إن الله لقوي عزيز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 فكان اين قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي قاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقرون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها ف تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يوما عاد ربك كألف سنة مما تعدون.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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير